لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا اتم مولانا على القوم الكافرين اتم على القوم الكافرين انصرونا على القوم الكافرين